وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحين لا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى لفضيله يحشرون